بسم الله الرحمن الرحيم وَهَذَا تذكر سلما يخشى أذلا من من الأرض والسماء. الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهم وَإِنْ تَجَهَّرُ فِي الْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَأْلَمُ السِّرَّ وَأَقْفَى أُوْعَظُ ربي سموسى <Harriet> إذ أجد على النار هدى ولا نل ان كان في الو مقدس Son chapbac ta 119. كاد أؤفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ لبيها ولا غنم ولي فيها ما أعرف أخرى. <تصفيق> قال ألقها يوم. فألقاها فإذا هي حية تستوى قال خذها ولا تخاف سنعيدها سيرتها الأولى واضلم يدك إلى جناحك تغفرج بيضاء من غير سوء من آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه قَالَ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي احل لو قد تم من لساني احل لو قد تم من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أذري وأشرك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 إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى ألقذ فيه في فَقَذِفِهِ فِي الْيَمِّ فَالْيُلْقِيَ الْيَمُ بِالْسَّاحِلِ فَالْيُلْقِيَ الْيَمُ بِالْسَّاحِلِ والموعد لوعد الله وان قيت على كما مني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفلك فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحذن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وَا فَتَنَا كَفْتُونَ ظَلَفِسْتَسِينِي فِي أَهْلِ مَدِينَتِنَا جَاءَ عَلَى قَدَرِي يا موسى lost لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري ولا في ذكري وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا عَسَىٰ أَن يَتَذَكَّرَ أَوْ يخشى قالا يَفْرُقُ <سؤال> عَلَيْنَا <سؤال> <مسؤال> أَوْ أَنْ يَفُوقَ <يطلقى> أَلَا لَا <تخاف> فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من استبوى الهدى إِنَّمَا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ النَّعْمَةَ قال فمر ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل لا ينسى الذذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وَسَنَكْنُ لَكُمْ فِيهَا سُبُلَ وَأَمْثَلًا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً إِمَّا فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا سباة شفتا كلوا ورعوا أمامكم إن في ذلك لآيات لأولنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم ثارثا أخرى وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى قَالَ تَنَالُ من جَنَّامٍ أَرْضُنَا بِسِحْرِكَ يا مُوسَى لَنَا نَخْتِي إِنَّكَ بسحر مثله اغار بنيم انا وفينك ما وعد الله نؤلف ونحن انا انت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يؤشر الناس ضحا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 فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذا لساحران ني أي من أو بف تنسريهبز هذا المطلا فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا أَفْلَحَ أفلح اليوم Surah al لا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا وَلَا آمَنَ تُمْ لَهُ قَضَى لَأَنَّ لَنفُوم إِنَّهُ لَكَذِيرُ حُكْمُ الَّذِي عَلِمَ كُمُسْح فلا أقف عن أيديكم وأرجلكم من خلاف و لا أصلب لكم في جذوع نخل ولا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 يا ما وما اكرم ثما علي من السحر والله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 وَمَا هِيَ لِـمُؤْمِنٍ قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فِئَؤُلَاءِ كَانَ لَهُم دَوَاجٍ تُلَاءَ من تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى جنات عذن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تذكر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 فأتبعهم في العون بجنوده فغشياهم من اليمن مما غشياهم. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى يَا بَنِي إِسْرَاءِ لقد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمان وَوذنَاكم جانب قُورأَمَنَ وَنَ الزَّل عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى L من meu ما رزقناكم ولا marrò فيه konat’m عليكم غضبي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى وَإِنِّي لَغَضَبِي ثواب لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم هتدا وما أعلم جلك عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَى أَثَرِ إليك كرب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك تامري فرجع موسى قومه غبانا أسف. قال يا قوم ألم يعدكم رضكم وعدا حسنا؟ فَقَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَضَ ثم أيحيل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم ما قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا واخرج لهم عجلا جسفا له خواب فلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفا وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ Maanno fan t'avion أَمْرِي.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 وليبن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إن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 وإن لك في الحياة أن تقول لا مساش وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ضلت عليه لا نحرقنه ثم لنصفنه في اليمن نصف na illä hukommo mu hulä لا شيء كذلك نقص عليك من أمم ما قد سبق وَقَضَى أَبْتَيْنَاكَ مِن لَدُنَّا ذِكْرًا مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمًا قيامة والذراء قال دين في واتى لهم يوم القيامة حمل يوم يوم تخبط ونحشر المجرمين يومئذ ذرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقولوا أمثلهم طريقة إن لبستم إلا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّهِ نَسَّى لا ترى فيها عوجا ولا يومئذ يتبعون لاهي لاهي وجل وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يَوْمَئِذٍ اللَّهُ تَنَزَّلَ فَأَنْشَأَ فَأَصْفَا صُعِلََّمَنْ أَذِنَ لَهُ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وَأَنْتَ لِلْوُجُوهِ الْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ الظُّلْمَ وَالَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا عِندِهِ رَبٌّ أَعْلَمُ بِهِ ۚ وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ تَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ولا تعجل في القرآن من قبل أن يقضى إليك وحيق وقر رب زدني ولقد عيدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وَإِنْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا كأن لا تجوع فيها ولا تعرق وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى minutioto ile jeś jeponu kolje أ mu وكلام منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وا انفض ادم رب ثم جاءت فوره قم عليه وهد قال اهْبِطُوا منها جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لبعض عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنْي هُدًى فَمَنِ سَأْعَذِّبُكَ يَا فَلَا يَوْمَ نُعَذِّبُ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يربوا يوم القيامة في أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى وَكَذَلِكَ نَجِزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمِّنْ 124. والعذاب الآخرة أشد وأبقى 125. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ان فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى وَلَوْلَا كَلِمٌ سَبَقَتْ مِنْ رب بِكَلَّن كَانَ لِذَامٍ وَأَجَلٌ مُسَمًّى فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّ بِكَ قَبْلَ قُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُو بِهَا وَمِنْ أَنَا إِلَّا وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما تَنَاغِي الزَّجْمِ مِنْهُمْ زَهْرَةَ حَيَاةِ الدُّنْيَا لَنَفْسِ نُهُمْ فِيهِ ورزق ذِكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ كَرَج فَنَحْنُ نَرْزُقُكَ وَاللَّهُ قِفْ بِثُلِّقَوَاقْ وَقَالُوا لَوْلَا سينا بآيات من ربه، أ ولم تأتي ما في الصحف الأولى؟ ولو أَنَّ أهلكناهم في عذاب من قبله لقالوا ربنا له لا أرسلت إلينا رسولا فقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنستفع آياتك من قبل أن نذل ونردى قل كلهم مترابص فترابص فستعلمون من أصحاب الصراط توي ومن اهدى